بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم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 فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِذْ تَتُبَى إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ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 صلقٌ أي يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحة ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون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 نسوح عنا ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم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 ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين